والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكنام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلام وخلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجاهر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 وله الجوار المُشَآء في البحر كالأعلام فبأي آل ربك تكذبان؟ كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام.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 فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء تكذبوا يا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا, إن استطعتم أن تنفذوا من اطار السموات والارض فانفذوا لا تنفذوا إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواغ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء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 عاذبا به ولا جان في يوم لا يسال عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلام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 هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آل فبأي آلاء ربكما تكذبا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 البر في لم يطمسهن إنس قب ولا جاء فبأي والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فبأي آل ربك مات ومن دونه ما جمتان؟ فبأي آل بأي ربّك مات كالذبال مدهام متار فبأي ألم إربّك مات فيهما عينان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 خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على آرف ورفٍ خضر وعبقرين حساد فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك في الجلال والإكرام